إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب والأسباط وعيسى وأيوب وعيونسا وهارون وسليمان وآتينا داود جبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لن نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما رسلا مبشرين عليك الله حجه بعد الرش وكان الله عزيزا حكيما لكن الا يشهد بلا انزل اليك انزله بعينه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا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 وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّرْسُوْلٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَآمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوْ فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا